نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت ما نتيجة هذا القسم؟ عنمت نفس ما أحضرت يقول الله جل وعلا في أول هذه السورة هي سورة التكوير إذا الشمس كورت هذه كله أحداث تقع في يوم القيامة ويوم القيامة كما تعلمون هو يوم عظيم يقع فيه من الأحداث ما يشيب لها الولدان وصفر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 هذه النوق لا يلتفتون إليها تعطل يعني صاحب محل الذهب الذي يسوى عنده ربما يعني حياته كلها يعطله ويتركه مفتوحا صاحب الـ الـ الـ الـ الأموال العظيمة وصاحب النوق الكثيرة هذا مجرد مثال على المال الطيب عند الإنسان ولا ليس المقصود فقط أصباح أصحاب الإبل بل غيرهم أيضا كل صاحب مال لما يأتيك واحد عنده محل ذهب او واحد عنده محل مجوهرات نادرة الماس وياقوت وغيرها أو محل ساعات فاخرة أو, أو غير ذلك من الأمور أو بنك مليء بالأموال عندما تقع الساعة وتتضطر بالأمور وتنكذر النجوم وتكور الشمس الناس كل واحد يقول نفسي نفسي يتركون هذه الأشياء وقال, خل وقال كل خليل كنت آمله لا أنك إني عنك مشغول لا يلتفت أحد إلى أحد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 الجبال والأنهار والبحار والأشجار والوحوش ما عليها وجنه نار هذه لكن الوحوش إذا كان الحيوانات عموما إذا كان قد آذى بعضها بعضا في الدنيا فيقتص بينها فقط يوم القيامة أثناء الحساب ثم يقال لها كن ترابا خلاص الحاجة إليك انتهت أنت كنت فقط في الدنيا لأجل حاجة العباد الان الحاجة إليك انتهت ولذلك الله تعالى وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت يعني إذا البحار احترقت ونعلم من الباء أن الماء يتكون من الأكسجين وغيره من وغيره من الأمور الطبيعية الموجودة فيه فالله جل وعلا يجعل هذا الماء يشتعل ينظر الناس إلى البحار إلى النهار ويرون الحرائق حولهم في كل مكان ثم قال جل وعلا وإذا النفوس زوجت كيف تزوج الأنفس وهم في فزع عظيم يوم القيامة هذا ما نذكره في القادمة